إلى كل مهموم إلى كل حزين إلى كل من ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالمرض إلى من يريد وظيفة يريد زواج يريد ذرية يريد توفيق يريد مغفرة الذنوب أسألك يا غالي كيف يكون حالي وحالك؟ وما هو شعورك عندما تسمع هذا الصوت حيا الله أكبر إنه صوت الأذان الناس ينقسمون أقسام منهم من لا يبالي ومنهم من ينام عن الصلوات ومنهم من يقدم المباريات والقنوات والمسلسلات على تلك الصلوات أخي الكريم أنت تقول الآن ودي أكون مرتاح أنا أقول لك حافظ على الصلاة إن تقول الآن قدمت ملفي على كذا وظيفة ما قبلوني أنا أقول اضبط صلاتك والله تضبط أمورك كلها يا جماعة والله إن أردنا السعادة أردنا التوفيق أردنا النجاح أردنا الجنة فنحافظ على الصلاة نحافظ على الصلاة في وقتها فوالله الذي لا إله إلا هو إذا أردت الفلاح فلا بد أن تكون من المحافظين على الصلاوات بد أن تكون ممن يسابق إلى المسجد ألم تسمع هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة أخي الكريم كم لك وانت لم على فجر كم لك وانت تأخر صروات كم لك وانت في الاستراحة تلعب بالو تسمع منادي الله يناديك حافظ على الصلاة فوالله انه اول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة صلاته يا عبد الله حافظ على الصلاة والله اني لك من ناصحي الصلاة تكون معك في قبرك تدافع عنك الحبل اللي بينك بين الله سبحانه وتعالى الصلاة لا تقطع كم قطعت من أمور لكن الصلاة تكفي الغالي حافظ على هذا الحبل اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى حتى تكون من الناجين في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة أسأل الله لي ولك التوفيق صلى الله وسلم على بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوك محبك في الله صلاح عناذ العنزي